قريشي ها سين يصير رسولك النواجي جوته كأقيسان دعواتي سن يالتسن هند ساتو الميل كونه كانا كرا هاروا كرا إتى دين الإسلام كنا رأيت نمشى جلًا سني سنكمل جنانن نما إسلام ما كنا قبته ميدو الذبورة كوني فيتنا بدة تري سهاب رسوله الرد جرو رب إن رسوله في نتيفته هب رأيساني أبي طالب من سباع قلء فيه ورقة جيلا عذب ميو كامل أمه مي سهابا كيسا ولي جلتي خبابي من الأرتي تربي سره جالتو إرجك أنا نموني جرب دنك أبي بكر من فاني أمة مسلمة تعلن الله ورعد ذب مكنه ذاب سنجلا بأس واهجك عتق جلكا إسان درا كا جبراتي ثرني إرجكانا إسان عتق قران ذاب سنجلا بأس جلكا سانكيس عب بكر نسديك ربي سره جالتو وجين قد دان إن الأعبتين صحابا مالك بأسه بيتة إسان عتق قران فكين جبك بلا ابنو رباح فا عامر ابن فهيرافا كان نمبتو الآن إيسان أتكيه قريش كانت هنقبع ببنيه بفهاروان وجيج الكبد رسول ربي صلى الله عليه وسلم قوساء اتقروا رسولي واري قوساء رسول ربي اتقروا كأكا أسود من عبد يغوث فا الأسود من المطلب فا ربينا الآن إيسان هافكسوا نموت أكناها نتو رسول ربي اتقو سابقو جلقا اذا كانت صاحبان من الامني بكسينا نبني بودا رسول ربي صلى الله عليه وسلم اكا صاحبان قدان سحي يمنيه قدانا جلانيني بسان حي يمنيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم قريش اذا قونان ورا رسولة امنيه فتنان اتجابان جباتي جنان رسول رب بغار دچي هبشات گودا ناجرنين نمني مراسني ور ربي إساني اساني بودي صحابه ارا صحابه كب جمو ارا گودان بيان اسن سني نما کو دني تو دبرتين نما افوري كاني گودان سغرهبشا ديمان اسين سني تو کو قدان ساتي إسلام مما كيساتي يروى دراتي فنمن إسلام مما كيساتي من إساتي بحي قدان جججو ورقا فسن بهي كيسا هجرا دراه هجرة الأولى قرح باشارا عثمان بن عفاني ربي سرا جالته حاتي من إسار قيا مكتير رسول ربي الله ولي مباتي أميري قافسا إسان دراتي أميرته ديمون عثمان بن مضعوني عثماني من مادون أميرتهي ديمين جيتشو أولي نمق <تصفيق> قدان سكان قداني والرفيف الأتي إرقى نبي جلاه الوتي في إبراهيمي بودا عثماني حديث جدوتو يجرا حديث نسني لا فالي هاتهم سورة النجم رسول ربي رتق دبوته رسول ربي صلى الله عليه وسلم قع بابر الابتاني سقليئ الفولاني تنقرعا قريشي تشاتي تنلالتي ويتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم سورة نجمي تنى بكتا سجودا غيان رسول ربي نسجودا مشركتون نانو إساجرا هندنو سجودا غرانجكو قدنا akka ti gartanin hundisani to yu qufatin sujuda buri sujuda bodoni sani khuni sahaba rasula warra bodane habasha khara biratin odungit summa aljannanin warri quraishi sujuda bodani tinin jirane warri makkamar tu islamay injechat isangai sujuda godu khanam ni rala argi wan machi ni islamay itesi dubbi khana ta genna warri habasha jiru heddoni sani kaani جرمك قد جاءني ويتمكن سين وقف كلاون أكد دبي لجان تهن هو بثا إرجها أنا أكثه هو اللالني جريد ساني هذا جاءنا وجرح بشاعرني جريد ساني لك يفرن ذكرانه مراس إرجينيتين كاثني بكيساني ان شاء الله درسي سينا تردتي اكاتا ايسان ات مكا سينا نفي اكاتا ات حمزة في عمري من الخط افاني امانتي سلام اما سينا انبرن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته